فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم هذا البرنامج برعاية لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات مننا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتماها بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تختلف أعراف الناس باختلاف الزمان والمكان وكثيرا ما يقع الإشكال في الموافقة أو الموأمة بين النص الشرعي الوارد عن الله و عن رسوله صلى الله عليه وسلم و بين الناس متى يكون العرف مؤثرا في النص متى يكون العرف باطنا لا تأثير له في النص متى يراعى هذا العرف و متى لا يراعى هذا ما سنبحثه مع ضيف برنامجنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء و رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين و رئيس المستقبل للدعوة و الثقافة و التعليم حياك الله شيخ محمد مضوع العرف كثير التطبيقات في في حياة الناس ولكن نريد أن نبدأ الآن بالإطار النظري الذي يضبط العرف المعتبر ويميز لنا ما هو منه محل آخذين وما ليس محل آخذ وأبدأ بسؤال فضيلتكم عن التعريف اللغوي للعرف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى اخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا وأعطاهم وسائل العلم التي منها وسائل عقلية ووسائل روحية ووسائل بدنية فهذه الوسائل تقتضي تفاهم من بين الجنس البشري يؤدي إلى التعاون الذي هو من شهود ولا يمكن أن يقع التعاون بدون تعارف وهذا التعارف يقتضي اشتراكا إما في الناس الفكر والعمل معا وإن ما في أحدهما وحده فلا يمكن أن يقع تعاون إلا إذا التقى الطرفان على مبدأ يتفقان عليه أو على وسيلة يستعملانها وبهذا اللغة نفسها عرف اللغة نفسها نعم هي من وسائل التعارف وهي من الألطاف الإلهية لذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل ما هو وسائل تعرف بعضه من الله مباشرة مثل أصل تعليم اللغة وعلم آدم الأسماء كلها نعم ومثل ما ألهم الله الناس في مطاعمهم ومشاربهم ومساكنهم وملابسهم فهذه أمور ألهمها الله البشرية فلو ولد طفل ولم يلقى أي معلم سيأخذ بعادات البشر من الأكل والشرب النوم وهكذا والستر ما يقبح إبداؤه فهذه عادة إلهامية طيب. أي هذا شيء جعله الله إلهاما الناس. ومنها ما يحتاجه إلى تعليم فيرسل الله الرسل لتعليمه كالدين وكل ما هو مأمور به أو منهي عنه فلا يمكن أن يتلقاه الإنسان من عقله أو من فطرته فقط فلذلك يحتاج فيه إلى بيان فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيانه ومن ذلك أشياء تتجدد بحسب الظروف المحيطة بالإنسان وهي التي تدخلها الأعراف والعادات نعم. وفي هذا الإطار النظرين يصلوا إلى أن العرفة في اللغة مشتق من المعرفة فهو الشيء المعروف بين الناس ولذلك يطلق العرف على الإحسان المعروف من جهة العلم يعني الشيء المعلوم م. الذي يعرفه الناس دون تعلم لا يحتاج إلى أن تجلس للتعلمة هذا هو العرف في اللغة م. فلذلك يطلق العرف على العطاء والخير نعم. ويطلق كذلك على المواساة مطلقا ولو كانت بالكلام مثاله هذا إذا أمرت بالإحسان إلى شخص ولو بالكلام قد يسمى ذلك عرفا ومنه قول الله تعالى في الأخذ العبو بالعرف وعرض عن الجاهلين وكذلك يسمى قسطا أيضا ومنه قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحبوا المقسطين قيلة تقسطوا إليهم تعطوهم قسطة من أموالكم وقيلة تعدلوا إليهم فيكون ذلك داخلا في المعروف والعرف وقوله على الأعراف وقريب من هذا لا الأعراف هذه الأماكن المرتفعة هذا من معاني العرف من معاني هذا. العرف نعم مم. ولذلك أعلى رأس الإنسان يسمى عرفا والديك. وقمة الجبل يسمى عرفا وعرف الديك معروف والهاك. والمرسلات عرفا من أي معاني هذه التي تأتي وهي الرياح التي يرسلها الله بين يدي المطر فتكون متقدمة عليه كالعرف الفرس م. الذي يكون أمامها ولا يكون فيها معنى التتابع أيضا يمكن أن يكون فيها معنى المعلومية م. لأنه يعرف بها أن المطر آت هل يكون العرف بمعنى الصبر شيخنا كقول ما أحسن العرفة في المصيبات يقصد المعروف شرعا والمعروف <تصفيق> شرعا هو الصبر عند الصدمة الأولى فليس هو أنه من معانا العرف الصبر ولكن لا لكن مقصود أن الصبر من العرف معنى نعم. المعنى نعم يقول عبدالقال الاقرار والاعتراف نعم الاقرار والاعتراف يطلق عليه العرف بأنه اسمه مصدر وليس مصدرا هذا الفرق نعم المصدر هو الاعتراف مثال النحوين المشهور له علي ألف عرفا نعم هو من هذا الباب هو هذا الباب إذن صار عندنا في العرف جملة معاني منها ما اتفق عليه الناس منها التتابع منها الأعلى الشيء منها المعروف إلى آخره لكن ماذا عن الاصطلاح العرف والاصطلاح الذي عليه مدار الأحكام الشرعية ومدار المسائل التي سنعرض لها فيما بعد نعم بالنسبة للعرف والاصطلاح يطلق على عادة قوم وما أصبح مشتهرا بينهم ما لا يحتاج إلى تعلم سواء كان في الأقوال أو الأفعال أو الممارسات أو السلوك هذا قيد عدم الاحتياج لا تعلم شيخنا قد يقال أنه يتعلمه بال... بالتلقي يعني. لا هو لا يتلقى العرف لا يتلقى لأنه أصبح لو كان يتلقى لما أصبح عرفا يتلقى بمعنه لو نشأ في بيئة أخرى لما أصابه هذا العرف هو نعم لأن تعلمه. العرف ذكرنا أنه يتقيد بالقوم نعم والقوم معناه سواء التعلم حاصل لا التعلم. ليس تعلم بمعنى أن يت... الاكتساب نعم يدريه طفلهم هو بغير تعلم شنشنة معلومة موروثة من أخزم هذا هو العرف يكون الشيء الذي يتعود الناس عليه كما يقال مرتضعهم من أثدائي الأمهات لدي جملة تعريفات أحب أن ناقشكم فيها لنرى ما الذي يستقيم منها أو لا يستقيم الناس في كان يقول العرف ما استقر في النفوس من جهة قضايا العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول بالنسبة لهذا التعريف أراد به صاحبه ما يشمل الأفكار والأمور التي لا تدخل في مسمى العرف في الصلاح فلذلك عممه كثيراً هذا يدخل فيه العقائد ويدخل فيه الأفكار ويدخل فيه كل مستحسن والعرف قد يكون قبيحاً نعم. طيب ما يغلب تعريف عرض المعاصرين ما يغلب على الناس من قول أو فعل أو ترك هذا أيضاً يشمل ما يغلب على الناس يشمل الدين ويشمل القانون ويشمل نعم. الكل. نعم. هل يريد عليه شكال من جهة أن الناس الناس أيضاً يقول هذا لعموم الخلق وما في عادة تغلب على جميع الناس إلا إذا قصد ما يغلبه الناس معناه أنه غالب في وقت معين أو بلد معين ما يغلبه في الناس وليس إينا. على الناس طيب تعريف الدكتور الزرقة رحمة الله عليه قال هو عادة جمهور قوم في قول أو فعل فهو فر من العوم الذي في الناس وقال جمهور قوم و خصه بالأقوال الأعمال لتخفض العقاية هو الواقع أنه يشمل, يشمل السلوك والملابس وغير ذلك من الأمور م. التي قد تدخلها هي مستملة فعل فالفعل يشمل كل شيء لكن لا أحسن أن تبرز وحدها يعني يقال في قول أو فعل او سلوك أو سلوك نعم أو قول السلوك يشمل لجميع طيب الاتيانه بالعادة في تعريف العرف مع ما العادة مع العادة تعلمون جنس. من العادة جنس والعرف جزء من أجزاء هذا الجنس فالفرق بين العادة, العادة؟, نعم العادة الخصوصية عادة شخص معين هذه لا تسمى عرف فالعرف هو عادة الملاء ومجموع من الناس وقد لا يكون عادة لأهل بلد بكامله بل يكون عادة للتجار أو, أو, أو عادة الأئمة في صناعتهم عادة المؤذنين عادة الصناع عادة الشرطة عادة أي قوم يجبعهم عمل إذن الآن العادة عاما العرف عادة أشمل عادة الشخص او عادة المجموع والعرف خاص بالمجموع سواء كان عرفا عاما او خاصا بفئات أو طائفة كما تفضلتم وهنا نزيد ايضا أمرا ان العرف قد لا يكون مكتسبا يكون يجري على الإنسان وغير قصد له كيف؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث باطمة ابن تيبي حويش تحيضي ستا أو سبعا في علم الله مم. فهذا على حسب العرف عرف النساء وعرف النساء هي ما قصدة تحيض هذه المدة ويجري عليها ويجري عليها من غير قصدها هي شاءة وابت شاءة وابت ولذلك النحويون يقولون في تعريف الفاعل مم. يقولون لكونه فعله أو وصف به أو جرى عليه فهذا هو الجرى نعم ففعله مثل قام زيد أو وصف به مثل حسن زيد أو جرى عليه مثل مات زيد فهو فاعل لكل هذه الأفعال الثلاثة معانا الحسن ليس هو الذي عمله صحيح والموت ليس هو الذي فعله النفس قام به أو جرى عليه جرع علي. طيب العادة من حيث اللغة قبل حتى نوافق بين التعليم نعم العادة من ناحية اللغة مشتقبل العودة وهو الرجوع فالشيء المتكرر الذي يذهب ويرجع هو الذي يسمى عادة م. ومنه العيد لأنه يتكرر في السنة وهو من العودي وفيه إعلان أنه هو قلب حرفي حرف الواوي يهان ويبدأ العادة يعوده نعم من ناحية الإصطلاحية هل العادة تعريف عند الإصطلاحيين أو عند الأصوليين نعم كثير من القواعدين يقولون العادة ما جرى به العمل وهذا تعريف الشايع في علم القواعد لأن علم القواعد فيه هذا القواعد ما يطابق العرف إلى حد لا عام من العرف <تصفيق> فالعاده جرابها العمل سواء كان العمل لافراد أو لمجموعات فإذا كان لمجموعات واتسق بينهم حتى مر عليه جيل او اكثر صار كان صارع صارع هذا التعريف يخرج به المعتاد عليه في القول مثلا بحكم تخصيصيه بالعمل لا العمل يشمل جميع من عدق قوله من عمله قال لك كلامه همراني طيب دعنا نقول لك بعض الاصطلاحات ايضا في التعريف هي العاده يكثروا تعريف القواعدين لها لأن من القواعد الخمس الكبرى مم. العادة هو محكمة هذه القاعدة أقصد لها مم. كثير من القواعد التي تقيدها و القواعد التي تشرح صحيح. تشرحها نعم. وهل يقالوا عليها أن العرف محكم طبعاً العرف شد هو أشد العادة تحكم طيب أعود أحد التعريفات أو واحد التعريفات الموجودة يقول في صاحبه أن العادة هي الأمر المتكرر ولو من غير علاقة عقلية والأخر يقول الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية الأمر الذي يتكرر بعلاقة عقلية هل يدخل في حد العادة أو لا يدخل بالنسبة للعلاقة العقلية عامة جدا لأنها تشمل حتى الـ الـ ما يسمى ب الارتباط الذهني فهو ارتباط عقلية. يعني مثلا نمثل بأنه جرت عادة الشكين إذا ومر على المقطوع يعني يقطع هذه علاقة عقلية ناشية عن تجربة هذه هذا, هذا ليس حكما عقليا وإنما هو حكم عادي نعم ولذلك فإن النار من عادتها الإحراق ولكن ليس ذلك حكما عقليا فإبراهيم رمي في النار ولم تحرقه نعم. ومثل ذلك الماء للشرب ونحو ذلك فهذا النوع الذي يذكره الكلاميون حيث يقولون أن الفاعل ثلاثة أقسام فاعل بالاختيار وفاعل بالطبع وفاعل بالملازمة بغيره هو الذي يسمى فاعل بالعلة نعم. فالفاعل بالعلة كالحركة الخاتم الخاتم لا يتحرك بنفسه ولكن حركته بحركة الإصبع صحيح. والفاعل بالطبع كالسكين في القطع والنار في الإحراق والماء في الري إلى آخره والفاعل بالاختيار يخرج عن هذا نعم. طيب نعم. نحن لو قلنا أردنا أن نستلح أو نقول ان العرف ما عليه جمهور قوم من قول أو فعل وأن العادة أعم من ذلك تشمل ما عليه جمهور القوم من قول أن أو فعل تشمل ما تكرر في حياة الإنسان أو الشخص أو الفرد فيكون سواء كان مقصودا له أو, أو جرى عليه أو كما تفضلته من شأن الحياة فهذا نعم. عادة وهذا عرف عليه فإن كل عرف عادة نعم. وليس كل عادة, كل عادة عربا نعم. يكون بينه عموم وقصوص و... العادة أعموم من العرف نعم. طيب بناء على هذا التعريف أو الفهم هل العرف له اعتبار في الشريعة وفي الأحكام وأبدأ بأدلته من الكتاب إذا أذنتم قبل ما نخوض في السنة النبوي الشريفة هل في الكتاب أدلة على اعتبار العرف؟ نعم أحال الله إلى العرف في أمور كثيرة جدا منها قضية المعاملة الزوجية نعم. قال وعاشره النبي المعروف وهذا هو ما جرى به العرف بين الناس وكذلك في أصل خلطة النكاح بين الرجال والنساء قالوا فإمساكم بمعروفٍ أو تسريحهم بإحسان معروفون أليس الإحسان فقط؟ لا م. معروف هو ما جرى به العرف فالعرف يختلف فالشريف غير الوضيعة والكبيرة غير الصغيرة والقروية غير الحضرية غير البدوية وهكذا كله له عرفه طيب. في التعامل وكذلك في السكنة من وجدكم وهكذا في عدد من الآيات التي ذكر فيها كله مثل, مثل الذي مثل الذي عليه النبي المعروف والرجال عليهن تعرف. كل هذا مرتبط بالعرب مرتبط بالعرب في قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين هل هو شاهد على ما نحن فيه وانهم من الذي الذي يدل عليه السياق ان المقصود هنا الامر المعروف مطلقا تام المعروف كما تعرف عليه الناس المعروف المعروف عام من ذلك المعروف او همه هو يعني يدخل فيه على الاقل همه هو عظمه ما امر الله به نعم ويدخل فيه طيب في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما, بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من او ما مارك. تطعمون اهليكم او كسوتهم آه في دليل, على, فيه أن دليل على اعتبار العرف في هذا على اعتبار العرف هذا هو الوسط بحسب تقدير الناس تقدير بحسب الناس. ما, تعرف ما تعرفوا عليه. عليه طيب وفي سنة المصطفى صلى, صلى الله عليه وسلم جاء عدد كثير من الاحاديث التي تدل على اعتبار العرف والعادات و منها ما يكون في المعاملات وهو أكثرها ومنها ما يكون في العبادات وهو أقل و العبادات أكثر الأعراف فيها فيما يتعلق بالحيض أو البلوغ أو نحو ذلك يدخل في العرف نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم بحديث فاطمة بن تيبي حبيش الذي يذكرناه في الحيض نعم بيّن الفرق و قال إن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف فيعرف في معناه بحسب العرف المعروف والعادة ويعرف معناه أنتن له رائحة مخصوصة من العرف, العرف. وتأدب فذكر العرف في الأصل لإطلق على رائحة الحميدة شميلة. صحيح. لكنه أراد تحسين العبارة. وكذلك تحيضي ستا أو سبعا في علم الله. فهذا بحسب عادة النساء حسب ما يقع. أنا و... نعم وكذلك في المعاملات كثير مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من المعاملات. أحال فيها على الأعراف. مثل النهي عن بيع قبل قوضه حتى يجري فيه الصاعان والحديث الآخر حتى ينقله التجار إلى رحالهم والحديث المكيال والصاع الصاع وصاع المدينة والميزان وميزان مكة نعم المكيال ومكيال المدينة والميزان وميزان مكة فأهل المدينة هم على المد الذي هو من اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا موسطتين وان اربعه امداد هي الصع نعم وهذا هو بكاء المدينه البلدان الاخرى لها اعراف مختلفه وهكذا في الدنانير والدراهم واوزنها وما تجب فيه الزكاه منها فان وزن الذي تجب فيه الزكاه من, الدنا من الدنانير 20 دينارا ووزن الدينار الواحد 2.72 حبه من وسط الشعير هذا يختلف وهذا يختلف لكن المهم انه هو العرف المعروف في وزنها م. والذي تجب فيه الزكاه من الفضه 100 درهم والدرهم الواحد وزنه 50 حبه وخمس مساحبه من نسط الشعير كذلك طيب شيخنا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الموقوف عليه عند أحمد ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاها لنفسه لاخره في اخره فما راى المسلمون حسنا, حسنًا فهو عند الله هو عند الله حسن وما راوه سيئا هو فهو عند الله سيئ ما مدى دلالة الحديث على اعتباد الحديث وإن كان مقوفا فمثله لا يأخذ بالرأي ولذلك يستدل به القواعديون على هذه القاعدة قاعدة العادة والشيخ جدية محمد علي رحمة الله عليه لما أراد تأصيل القواعد الخمس الكبرى قد نظمها السيط يقول ألفقهم ابناه على ما حرره أشياخنا قواعد مشتهرة بشكني اليقين لا يزالوا وأن كل ضررين يزالوا وأنه للعادة المصير وبالمشاقي مجلب التسير وزاد بعض الخامس القواعدية أنه مرى الشخصي بالمقاصد الشيخ رحمة الله عليها رأى تأصيلها فقال, حد اندليل فقال حديث أحدثت فلا ضرر لا فقول خالق الوراء ما جعل فما رآه المؤمنون حسنا فإنما الأعمال تأسيس سنة م. <تصفيق> فانه محل شاهد في قوله ما راى اهل مننا حسنا وهو هذا الحديث هذا لكن قول بعض ان هذا الحديث هو شاهد على الاجماع وليس على العرف لان ما رااه في معنى الراى القلبية الاجتهاديه وهل كل راي اجتهادي يكون محل اجماع لا لكن يعني اشار الى انه اذا اجمعوا على انه حسنا اذا اجمعوا هذا ما محسوم لكن اذا لم يجمعوا ايضا فيما رااه فالمؤمنون حسنا فهو عند الله نعائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوي إلى رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي نعم هذا في المعاملات التي ذكرناها فإن حتى نعم فإن هند بنت عتبة بن ربيعة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه وما يعطيها أبو سفيان فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح فالله يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف نعم. والحديث فيه أمر لهند أن تأخذه نفقتها ونفقتها أولادها بالمعروف والمعروف أحال فيه إلى عرف قريش وهو المعروف لديه من ذلك ولكن اختلف في التصرف النبوي هنا كان قضاءا أو كان فتوى فلو كان قضاءا لدعى أبا سفيانا وسمع منه لكن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم له يحكم بإلمه بخلاف غيره من القضاة فالجمهور أنه ليس القاضي أن يحكم بإلمه إلا العلم الذي تجدد له في مجلس القضاء وعند الحنفية يجوز الحكم حكم القاضي بعلمه وعند غيرهم إذا كان على علم سابق بالقضية يحيلها إلى قاضي سواءه يتحول شاهدا ويخوض كان قاضيا وآخرون قالوا بل هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم فهنا يمكن أن يحكم على الغائب كما يحكم على الحاضر والحكم على الغائب أيضا فيه خلاف فقه م. وما من هذا الحديث فعموما سواء كان قضاء أو, أو فتوى ففيه حالة العرف في اعتبار العرف نعم نوي كان يقول في شرح اعتماد العرف فيه اعتماد العرف على الأمور او في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي نعم. طيب حديث جابر شيخنا في خطبة الوداع فاتقوا الله في النساء فإن كن فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتوا فروجهن بكلمة الله في آخرها فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف بالمعروف نعم هو كذلك من أدلة العرف وهو بيان لأننا ذكرنا أن كثيرا من الأمور يحددها الناس بما تعارفوا عليه م. مثل ما قال حتى ينقله التجار إلى رحالهم فهذه أمور يتعرف الناس عليها فالمرجع فيها إلى المتعرف عليه فالنفقات والسكنة والكسوة كلها بحسب المتعرف عليه سواء كانت في كفارة أو كانت نفقة المملوك أو كانت نفقة الزوجة أو كانت نفقة الأولاد أو كانت نفقة الأباء والأمهات الفقراء فكلها لا يمكن أن يحدد بمبلغ محدد وإنما يرجع فيه إلى أعراف الناس مثل حديث المملوكي طعامه وهو كسوتته كذلك كلهم محدد طيب هل هناك شيء من المذاهب شيخنا لم يعتبر العرف من المذاهب المعتبره لا هم اجمعوا على انه المذاهب كلها معتبره فيها اجماع على العرف طيب انتقل لنقطه مهمه جدا لعارف كما تعرفون شيخنا لكن وقت اذا حصل اختلاف بين المذاهب في الاعراف فبناء على استقرار العرف وتغيره لا لا هذا خلاف على أصل الأمر هذا خلاف في حال نعم وليس خلاف حقيقيا فالخلاف غير الحقيقي قد يكون في حال وهذا نظر إلى حال وهذا نظر, نظر إلى حال أو يكون خلافاً في لغضين هو الخلاف اللغضي أو يكون يكون اختلافاً في التكييف, التكييف المسألة فهذا ذكر شرطاً وقيداً وهذا لم يذكره فيكون محل الشرط لكن الجميع متفقون على اعتبار العرف من حيث هو عرف السؤال هل كل عرف يعتبر أن هناك شروطا لا بد من وضع شروط لاعتبار للعراف من أهمها أن يكون ما تعرف عليه الناس غير مخالف لأمر الله فإذا خالف أمر الله ورسوله فهو باطل لانه خالف ما هو اعظم منه ما هو ما لا تسوغ مخالفته طيب مساله ان شاء الله العلاقه بين العرف والنص اذا ظهر تعارض بينهما لكن الشروط في العرف ذاته من حيث أنه مثل لو اشتراط معين في الاطراد هل معين فيه نعم هذا الشرط الاول اللي قلناه لا يكون مخالفا لامر اللي اتفقنا عليه وسنعود له بالتفصيل ثانيا الا يكون أن يكون العرف مستقرا م. فإذا كان يعارضه عرف آخر ما نرى انه لم يستقر عرف بعد فلذلك إذا كان التعامل في بلدي من البلدان بعملة معينة كما أقرأ أمام القاضي او التزم لشخص أن له عليه ألفا وكان هنا في هذا البلد فمعروف أن الألف هي ألف ريال ولا يمكن أن يدعي أنها ألف دولار أو ألف جنه أسترلين نعم فلذلك هذا يقي يقيده العرف نعم. لكن إذا كان في منطقة فيها التعامل بعدد من العملات على العرف, غير العرف غير متعين هذا الذي يسمى عادة مشتركة نعم. إذا اتفقت نعم إذا كان في بانكوك وفي في هونج كونج أو الأماكن التي فيها العملات كلها يتعامل بها مم. أو نحو ذلك أو جبل طارق أو نحو هذا من الاماكن التي فيها تعامل بعملات مختلفة لا مم. بد من تحديد العملة التي يقع بها ومثل ذلك أيضا مراعاة الزمان فمثلا إذا كان في المملكة هنا وقال أقضيك يوم أو أعطيك كذا يوم 15 في الشهر الثامن أو في الشهر التاسع يذهب إلى الهجري يذهب إلى الهجري لكن إذا كان في بلد آخر في الكويت أو في أي بلد آخر يذهب إلى الميلاد, يعملون... نعم, يذهب إلى الميلاد. نعم فإذا لابد أن يكون... أو نعم. لابد أن لا بد لا يخاف نصا شرعيا نقول لا أن يكون مضطردا أو غالبا مضطرد نعم. طيب ماذا عن التصريح بخلاف العرف يعني لو كان العرف جاريا على شيء ولكن صرحا بغيره كان قال لك علي ألف دولار مثلا فهل يبقى العرف معتبرا؟ لا حينئذ صرح بوجه التعامل والمقصود بالعرف فضل النزاع عند وجود سببه مم. وإذا صرح بالدولار لا يعني إذن يقال أنه من شروط العرف أن يتفق على ما يخالفه أو لا يصرح لا من, من شروط الرجوع إليه عدم شروط, اعتباره. شروط اعتباره شروط اعتباره الرجوع إليه عند حصول النزاع أن لا يصرح بخلافه نعم. نعم طيب لأنه مثلا إذا جرى على ألسنة الناس الفاض في الطلاق نعم وتغير العرف فيها مثلا لفظ حراما كان الناس يقولون أنت عليها حرام بمعنى طالق بمعنى طالق هل هو طلقة واحدة أو هو ظهار أو هو ثلاث طلقات أو طلق بائنة م. وهو كذب هذا بحسب العرف هذه كانت أقوال جميعا سائدة في وقت من الوقات بحسب العراف ثم استقر عرف الناس على أنها ثلاث طلقات م. ولذلك يقول الشيخ محمد بابا رحمة الله عليه فخذ أيها المفتي لشخص بعرفه فبالعرف ألفاظ الطلاق ترامه فقد تخليت وقد كانت ثلاثه وقد غدت لي واحده لا خلف ثم يرام وله حرام صار في العرف بتته وذكر اقاويل الحرام الحرام العرف عند عندكم ربما شيخ في موريتانيا ولا في نعم في في المغرب العربي طيب العرف الذي يحدث بعد النص هل يرجع اليه في تفسير النص ام انه يجب ان يكون العرف سابقا أو مقارنا بالنسبه للتفسير لابد يكون سابقا او لكن بالنسبه لفض النزاع بين الناس م. ما جرى عليها عرفهم ولو بعد حصول ولو النص بعد يعني ولو بعد يمكن أن يفض النزاع يعني إذا أنا مثلا لفضت بكلمة حرام كما تفضلت في وقت كان العرف فيه كذا نعم على شبيل المثال وجد عرفهم بعد ذلك أخذ بالعرف الحادث لا هو النص نحن نتكلم عن النص الشرعي نعم النص المقصود به نصوح لا هو نتكلم على الاعتبار العرف عموما سواء في تفسير النص الشرعيين او حتى في لا نحن نتكلم الناس. هنا مثلا في وقت نزول النص يقول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فذكر الله لفظ الطلاق طيب. لكن اذا جاء العرف باي لفظ اخر يدل على الطلاق طب لو الناس على ان هذا العرف بالحقي باهلك يا حبلك على غاربك او بثلتون او بتته او نحو ذلك مما جرت به اعراف الناس م. فيعتبر هذا طلاقا ولو كان النص لم يأتي به النص جاء بلفظ الطلاق لكن يختلف الحال إذا دخلنا إلى نطاق العبادة فمثلا عقد النكاح لا يكون إلا باللفظين الذين جاء في القرآن أنكحت أو زوجت ما الفرق بين هذا الطلاق؟ الفرق بينه هو بين الطلاق, الطلاق أن الطلاق ليس تعبدا وأن عقد النكاح ليس مثل غيره من العقود فهو تعبدي ولذلك يشترط فيه اللفظ والطلاق قد لا يفترط فيه اللقاء النكاح ليس من معاملات النكاح هو أصله المعاملات لكن فيه جانب تعبدي ولذلك يجب أن يسعر بين المعاملات والعبادات طيب أنا حتى أضبط المسألة التي أريد أحد الفقاه المعاصرين يقول النصوص التشريعية يجب أن تفهم بحسب مدلولاتها اللغوية والعرفية في عصر صدور النصر لأنها هي مراد الشارع ولا عبرة بتبدل مفاهيم الألفاظ في العراف الزمنية المتأخرة وإلا لم يستقر للنص التشريع معناً انتهى وتفضلتم الآن أن هناك اعتبار للعرف المتاخر عن النص في بعض التفسيرات متى نعتبر العرف المتأخر عن النص ومتى لا نعتبره بالنسبة لما ذكره الشيخ الذي قد تكلامه نعم هو صحيح وقد ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني م. وهو فيما يتعلق بالأصل التشريع إذا جاء بلفظ فاستعمله الشارع مم. فالتجدد في الاصطلاح نقل لذلك اللفظ بالمجاز عن دلالته الأصلية إلى دلالة أخرى مم. فالمعتبر هو دلالة النص طيب. في وقته مثلا السيارة مم. جاءت في النص بمعنى القافلة نعم. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم واليوم نحن اصطلحنا على تسمية التصوير والتصوير كذلك في الحديث مم. فلذلك لا يتعدى محل النص فيه ولا يمكن أن نقول التصوير حرام مطلقا فيشمل التصوير بهذه الآلات التي نصور بها الآن م. فهذا ليس ما عرف وقت دلالة النص ولا يمكن أن يفسر النص به طيب إذا ما العرف الذي يؤثر في النص؟ العرف في الذي يؤثر في النص معناه إذا كان المعنى عرف من دلالة النص وأطلق لفو جديد يدل على نفس المعنى السابق الذي كان اللفو القديم يدل عليه م. وهنا فرق بين أن يكون اللفو كان قديماً والمعنى هو الذي تجدد وبين أن يكون المعنى كان قديماً والأفض هو الذي تجدد فعرفت الفرق الآن بينهم لذلك جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه يقول في ما يتعلق بالاستقرار هذه القاعدة التي ذكرها زرقالان وذكرها لا. القدامة رحمه الله يقول تسمية العين بغير اسمها لا تنقل الأعيان عن حكمها لا تقتضي من عن ولا تقتضي إثبات حق ليس في قسمها بل حكمها من, من قبل في أمسها حكمها من بعد في يومها فائدة مهمة ينبغي إيقاه من يفتي على فهمها فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن قوما في آخر الزمان استحلون الخمر يسمونها بغير اسمها فلو كان الاسم هو العلة لكانت إذا سميت كحولا أو سميت مشروبا رحيا نعم الحكم لا يتغجر حين طيب شيخ في الناحية التطبيقية لو تبدل ما يعد عيبا في المبيع أو في كون سنة الإيجار قمرية أو شمسية أو في تقسيم المهر في النكاح إلى معجل ومؤجل فهل يعتبر ما يجد من أعراف أو يعتد عند الحكم والفصل بما كان وقته يعني انا اختلفت أنا وشخص مثلا فيه في في عيب أرد المبيع أو لا أرده وقد كان الأمر الذي أريد أن أرد به في ذلك في الوقت في وقت لم البيع. يكن عيباً في ذلك الوقت ثم, أي نعم. ثم, ثم بعد خمس سنين صار عيباً فأردت أن أردها لا لا بالنسبة لهذا النوع لا يكون بالأثراج أي أبداً م. لأنه بمثابة ما لو تجدد عيب بعد خمس سنين م. لأن الأمر لم يكن عيباً في وقت البيع و أصبح عيباً بعد ذلك لذلك لا يتجدد لكن الفرق هنا بين المؤجل المهري و معجله إذا كان المؤجل لا يعطى للمرأة عادة إلا عند الطلاق أو الموت كما هو عادت أهل الشام و عادت بعض المناطق م. ولكن تغير العرف فأصبح المهر مؤجل المهر يعطى عند سن معينة و عندما تنجب تلد هذا في عراف بعضهم في عراف بعضهم طيب فيختلف فإذن الذي فهمت الآن حتى أضبط المسألة أنه بالنسبة للعرف والنص النص الشرعي إذا نزل فإن لفظه وما جد من أعراف توافق هذا اللفظ يكون معتبرا في المعنى ولو أصبح لدينا الفاظ أخرى تدل على, على نفس, نفس المعنى, المعنى. الأمر الثالي أن اللفظ المستخدم في النص الشرعي إذا جد له معنى آخر لا يلتفت إليه لا يلتفت إليه الأمر لا الثالث لا يلتفت إليه لكن لا يكون من دلالة النص الشرعي طيب. الأمر الثالث أنه في حال التعامل او التقاول بين شخصين فإن الاعتبار بالعرف الذي كان وقت قولهما او فعلهما وما يجد بعد ذلك من عراف لا يعاد عليه بأثر رجعي بحيث ينقض الحكم الأول نعم وهذا طيب. من أمثلته التي تتضح في المناس الآن م. لو أن عملة من العملات كانت في وقت التعامل تساوي, تساوي, كذا. تساوي كذا وفي وقت القضاء اختلف الإجرافة إذا صرحا بالعملة الفلانية م. فإنها ولو نقص سعرها تبقى هي التي يندمها إلا إذا كان ما شملها وصل الى الثلث وما زاد عليه م. فهذا يدخل فيه قانون الغبن نعم وهو قاعده اخرى الغبن هو شروطه المعروفه بالفقه التي نظمها ابن عاصم الاندلسي عندما قال ومن بغبن في مبيع اقامه بشرطه الا يجوز العامه م. وان يكون عالما بما صنع والغبن بالثلث وما زاد وقع فيرى على ذلك فيرى على ذلك طيب وأجد الأصولين يقسمونه إلى قوليين وعمليين فما الفرق بينهما نعم بالنسبة للعرف هو سلوك فمنهما هو أقوال كما ذكرناه في الطلاق ومنهما هو أعمال سواء كانت مما يجري على الإنسان كأيام الحيض والنفاس أو كانت تقديرات مثل النفقات والكسوة والسكنة أو نحو ذلك في الكفارات أيضا أو ما يكون جاريا بين الناس دارجا بينهم كالعادة أن من منه طعام يحمله إلى محل مشتري فيكون نفقة الحمل عليه أو نفقة الاخراج فهذه, فهذه أعراف عملية والقولية مع الب... المصطلحة نعم. طيب تقسيمه إلى عام وخاص نعم من نسبة الأعراف منها ما يكون عاما بين الناس دارجا على أرسنة العوام كل الناس يعرفونه في بلد من البلدان فمثلا إطلاق الدابة على ذوات الحاثر هذا هو أصبح حقيقة عرفية م. والسبب هو يرجع إلى العرف الدارج بين الناس وما سواه وليس حقيقة لغوية لا ليس حقيقة لغوية لأن الحقيقة اللغوية لكل ما يدب على وجه الأرض نعم. سواء كان له حافرة وليس ذا حافري أو إنساناً إنسان إنسان أو حيواناً آخر لكن ذوات الحافر هي التي تسمعها عرفاً بالدواب ولو أتينا إلى العرف الخاص م. هو مثلا إطلاقات أهل كل علم ومصطلح أهل الطيب لهم مصطلحات ولغة خاصة بهم أهل الأصول لهم مصطلحات الحديث لهم مصطلحات, فهذا فهذا مصطلحات خاص. خاصة. ويقع في القول وفي الفعل نعم. طيب تقسيم إلى ثابت ومتغير بالنسبة العرف هو الثابت في الواقع لكن قد يكون العرف تغير في وقت من اللوقات أو اختلاط الحضارات كان, كان أهل مصر مثلا قبل أن يحصل أمر ما لهم عرف فتجدد الضعف تغير العرف السائد لديهم فمثلا تقول كان أهل مصر يفطرون في بيوتهم أو في المساجد فلما جاء الانقلاب العسكري على الشرعية ففطروا في الميادين فأصبح هذا عرف لديهم فهذا يسمى العرف المتغير لكن هذا ناشئ عن أمر ما ومذلو اختلاط الحضارات تنشأ منها أهل جزيرة العرب كانت لهم أعراف فلما فتح العراق وفتح الشام وفتحه تغيرت تغيرت كثير منها ولذلك من عمر من برسالته إلى المسلمين في إذرابيجان أمرهم بأمور معينة أن يحافظوا عليها من عادات العرب أمرهم بال تمعددوا الوس... نعم تمعددوا وخشوا وشنوا ولا تتخذوا الركبة التي تتخذها العازم ونزوا على الخيل نزوا ولبسوا النعالة ولا تلبسوا الخفاف وإلى ال... آخر ما ذكره وهذا عندهم باب الإيجاب الشرعي أو باب ال... لا لا أمر سياسي م. من يريدوا أن لا ينسوا عاداتهم لما فيها من القوة لهم الخير تقسيمه الشيخ إلى صحيح وفاسد هكذا بالنسبة للصحيح هو ما لم يكن مخالفا لأمن الشرعي والفاسد هو ما أفسده الشارع بأن كان مخالفا للنص ولا درمت. يعتبر إذا كان فاسدا طبعا الفاسد لا يعتبر له طيب أخذ في مسألة أخرى الشيخ أنه تعارض العرف مع غيره لو تعارض العرف مع نص خاص من جميع الوجوه سبقا ذكرتم أنه غير معتبر لكن وجدت عبارة لأبي يوسف أو من المشهور عن أبي يوسف رحمه الله صاحبه أبي حنيفة أنه كان يعتبر العرفة على خلاف المنصوص عليه أيضا من أجل هذا النوع من القواعد دائما ينقرع عن الأئمة م. وليس المقصود أنهم قالوا أن العرفة إذا خالف النص أعتبر العرف وإنما, وإنما معناه أنه هو رأى في مسألة ما أو في مسألتين تقييد النص بعرف فهمت؟ فذهب إلى العرف فرأى أن الحكمة مرتبط أصلا بالعرف أو علته العرف نعم فلذلك من أقسم لا أكل لحمن فيأكل سمكا فإنه لا يحنث عند أبي يوسف كان النص الشرعي سمى السمك أحمد. لحمن طريا لكن العرف هنا أن هذا غير معروف فلا يخطر على بال الحالف إلا السمك في وقت حالفه لا أكل لحمن إذن معناه الآن أن النص لو دل, شيء أو دل النص نفسه على أن علتهم مرتبطة بأمر وهذا الأمر متعلق بالعرف فحينئذ إذا تغير العرف يأخذ بالعرف وأن خالف ظاهر النص نعم. هذا معنى؟ نعم. عنده هو وليس هذا مضطردا لدى الجميع فكل له فيه ما أخذه لماذا لا يكون مضطردا؟ لماذا لا يكون مضطردا لأن هذا العرف م. الذي يؤخذ به قد يخطر على بال الإنسان في وقت التصرف م. فيكون حينئذ مؤاخذا به مثلا هذا الشخص يعرف الخلاف الدائر في اللغة الحرام نعم لذلك قال الزوجتي أنت حرام قد يكون عارفاً فعارفاً بكل هذه الأمور يعني أحتيار يعني أعطيكم مثال الشيخة في زكاة الفطر مثلاً وقد جاء في النص أنه صاعة من أقط أو صاعة من شعير أو صاعة من تمر أو صاعة من زبيب وحديث بسعيد جاء فيه وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر هذا دليل على أن أمره صلى الله عليه وسلم بإخراج هذه الأصناف بعينها لأنها كانت هي ساعدة في طعامنا تغير موجود. طعام الناس وجب أن يخرج غير ذلك وإن كان ظاهر مخالفة النص لأنه لم أخرج الأرض الآن انا ظاهر فعلا أني خالفت النص الصريح في الأقط والتمر والزبيب وبعد ذلك أفتي به الجميع لأنه واضح من الحديث أن القصد إلى طعام أهل البلد لكن لا بدنا أن ندرك أن هذه أمذلة وليست حصرا لأنواع الطعام فالطعام هو ما يأكله الإنسان وتفكها وشهوة هذه هذا تعريف الطعام نعم و ما تأكله وتفكها و شهوة فهو بل أن يسألوا ما قال أخرجوا طعاماً قال أخرجوا صاعاً من أقدر لا صاعاً من طعام في حديث ابن عمر مم. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من أقدر لا هذا تفسير هذا تفسير للطعام ما هو والتفسير مم. لا تفسير السلف كما قاله تيميني ترحمه الله لا يأخذك حسر نعم صاعاً من طعام أو من نعم فلا لا تقتضي المغايره كلو لا تقتضي المغايره فالله تعالى يقول وعلموا ان ما غنتم من شيء فانه لله خمسه وللرسول وللقرباء وليتامى المساكين وبن السبيل فليست الواو هنا عاطفه وانما المقصود تفسير فلله هو هذا الخمس واحد مم. وهذا الخمس قسمه الى ما بعده وللرسول وللقرباء وليتامى ولي ولي طيب شيخنا هل لو قلنا الان إن ما تكلم عنه ابن القيم وغيرهم تغير الفتوى بتغير الازمان والاحوال هو في حقيقته من هذا الباب أن يكون لدينا حكم شرعي مرتبط بعله هذه العله مرتبطه بالعرف فلما تغير العرف تغيرت العله فتغير الحكم هذا, هذا وجه من وجوه لكن هو اعم من ذلك ايضا هو ذلك, ذلك, ذلك هذا الوجه لو بينناه لانه اذا قلنا ان الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان معنى أنه كل ما تغير زمان او مكان تغيرت الفتوى باطلاق نعم بالنسبه للفتوى لا يمكن ان تكون قداسه هاك النص الشرعي هي من النص الشرعي, الشرعي هو الثابت طيب لا طيب الفتوى هي اجتهاد المجتهد فتوال مقصود به اجتهاد المجتهد في تنزيل نص شرعي على واقعاته متجددة. طيب. فيمكن أن يجتهد المجتهد في وروه معينة. فيرى أن النص م. الفلاني هو الذي هو الأنسب الآن لاستعماله في هذه الواقعة. ويجتهد في وقت آخر فيرى أن النص الفلاني هو الذي يعني هذه يغطي م. هذه الواقعة. ولذلك ابن أبي زيدين لما اتخذ كلبا للحراسة. قيل له في ذلك وقال رحم الله مالك لو كان في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا. باعتبار العله باعتبار الوقت تغي... واقع الناس تغير في م. ذلك الوقت كان الشافعي يقتلون علماء أهل السنه اضطر لاتخاذ كلب للحراسه لكن هذا من باب الضروره في تقديري هذا المثال يذكر دائما وهم باب الضروره وليس من باب تغير الفتوى بتغير ب... الزمان بل هو تغير الفتوى بتغير الزمان لان واقع الانسان تغير فاحتياجه اذا كم الضرورات هي في باب تغير الفتوى لا الفتوى. هل اصبحت ضروره هل افتاء مفتي بان هذا صار فيه قتل وكيف لا هذه قضية لا يحددها المفتي طيب. ليس كل الناس يحددونها تلان الواحد يستبيح الربا ويقول لك الضرورة او يستبيح ترك يترك بعض الفرائض التي يوجب الله عليه ويقول ضرورة ما الذي يحدد الضرورة فقه لا بد أن يكون فقيها وأن يبذل جهده ايضا ليس كل فقه وليس كل كلمة من فقه تحدد الضرورات حديث المسافر المشهور النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلة و اليوم يتفق الفقهاء أن طروق الرجل أهلا و ليلاً لا شيء فيه في مفالة فواضحة للنص لأجل لا العرف نعم من نصف الله ذلك ففي وقته لم يكن لدينا هواتف و وسائل اتصال و بينا أن ذلك لتستعد تحتد المغيبة و بينا وهذا يمكن أن يقع بدون فإذا معنى هذا أن الآن مرة اخرى الأحكام المرتبطة بالأعراف هي التي إذا تغيرت العراف تغير بها الحكم وكذلك النص الشرعي في تنزيله نعم نحن يمكن أن نقسمها أيضا تقسيما أوسع من هذا من العراف ما يدخل في المروات ومنها ما يدخل في الديانات ومنها ما يدخل في المعاملات البيع والشراء ونحو ذلك فما يدخل في يختلف باختلاف البلدان بمثل تغطية الرؤوس للرجال عرف في مناطق وليست عرفهم في مناطق أخرى فتقبحوا يقبح تركها في مناطق المناطق التي يكون ذلك معروفا فيها م. وهكذا أنواع الملابس ومثل ذلك بعض العادات والاخلاق والقيم التي كانت سائدة لدى العرب ما ذكرناه الآن من الطرق ليل كان العرب يهجون الناس الذين يبيتون قريبا من ديارهم في الجاهلية كما أيوه. قال الشعر والبائتون قريبا من ديارهم ولو يشاءون آبوا الحي أو طرقوا م. يهجونهم لماذا؟ لجوناهم لأنهم كانهم لا كانوا طماعون يريدون ان يتضيفوا على غيره اها يريدون الضيافه من غيرهم طيب شيخنا احنا التغلبيه من... اذا حك ما, ما... ما لا يروى تمثل الامه نكمن ان شاء الله حديثنا غدا فيما يتعلق بموضوع العرف وبعض العبارات الامه في اعتبار العرف شكرا لكم وشكرا لكم ولكنا ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 إن طموح الشباب اكتمل فضأتها بالكتاب الكريم تسكن ما فهم منى بالرضا واخلاق ذاك النبيل الكريم تمد بتسامتنا بالندى ما ترسوم وجه الحياة افتحوا للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم